Ya ni la mal li qalbi siwa mal li ديما قليم لرضا من قلبي يا مزيل الكون يا مزيل, يا مزيل, مزيل الكون مخبيض قد آتي مخبيض من ثاني Eu vi isso at tawwa arfud al arfud قوم إلي قاضوا لدي